قال لقظ ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهن وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعِشِيُّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ فَقَالَ إِنَّ يَا أَحِبَّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوها عَلَيَّ فطفق مسحا بالسوق ولعنا وقال لقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد ك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمده رخاءا حيث أصاب والشياطين كلبنا إم غواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن ومسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنثنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي ولبصار inna akhlasnahum bkhalisati dhikra daa wa innahum mayndana la minal mustafayna lakhyaar wa dhkur isma'il wa alyasa wa dhal kifl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 هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم لا مرحبا بهم انهم صالنا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 قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين